بسم, بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعه هذه المادة. ثم يأتي سلطان الدين والكهانة بعد انتظام القبيلة في دور الحضارة والعرف الموروث. ولن تفترق الكهانة القديمة عن المراسم والآداب التي تلتزم في آداب المعيشة وآداب السلوك. ويتعرض الخارج عليها لخطر جسيم. يضارع خطر الخلع او يزيد عليه لانه يخلعه من حظيرة قومه وحظيرة الله على السواء. ويتمشى مع سلطان الدين سلطان النظام والقانون في الدولة المهيبة قائما على ركنين من وشائج العصبية وفرائد العبادة او قائما على الحاجة الموروطة في عنصر النسب وعلى العقيدة المستقرة في الضمير. فإذا تفقت هذه المصادر الثلاثة على إنشاء مدرسة من مدارس الحكمة فلن يكون عجيبا أن تنشى هذه المدرسة على مثال الرواقيين فإن نشأتها بين السلالات العربية مفهومة قريبة التعليل وإنما المستغرب الذي يخفى تعليله للوهلة الأولى أنها انتشرت في البيئة الأوريقية والبيئه الرومانية أو البيئة الأوروبية على الإجمال فلولا ما أصاب العالم الأوروبي من القلق النفساني بعد فتوح الإسكندر وقبل الدعوة المسيحية لتعذر فهم ذلك الانتشار التدوين لا تستطاع المبالغة فيما تفاده البصر من اختراع طريقة لإثبات المعاني بالحروف وإثبات الأعداد بالأرقام فإن تدوين المعارف البشرية راجع إلى هذا الاختراع النفيس ومما يقل فيه الخلاف بين المؤرخين والمنقبين أن حروف الكتابة العربية والكتابة الافرنجيه ترجع إلى مصدر واحد وأن الأوروبيين اعتمدوا على الكنعانيين أو في اقتباس حروفهم من الأولى وهي مشابهة في لفظها ورسمها لبعض الحروف ولا سيما الألف والباء والجيم والدال وكلها ذات معاني معروفة في لغات الساميين ومعظم الباحثين في هذا الموضوع يرجحون أن الحروف الكنعانية أو الآرامية تدرجت من حروف مصرية مأخوذة عن الصور الهيروغليفية القديمة وأن اللوحة التي عثر عليها سير سلادندريت في شبه جزيرة سيناء عام 1906 من الميلاد تشتمل على النموذج الوسط بين الصور القديمة والحروف الأبجدية كما نشرها الكنعانيون والآراميون ويقدرون أن هذه اللوحة ترجع إلى أقدم من 3500 سنة وقد كان الاراميون في ذلك العهد يعيشون في شبه جزيرة سيناء. ولعل الصور الهيروغليفية في مصر سبقت مثيلاتها في بلدان العالم لتوافر ورق البرد ومداد الكتاب الثابت في وادي النيل ولكن الأوروبيين لم يقتبسوها مباشرة من وادي النيل لحرص الكهنة على إخفاء هذه الأسرار فلما بلغت مع الزمن صور الحروف الشائعة أمكن أن تنتقل إلى جوار مصر في ثناء وتخومها الشرقية حيث أقام الآراميون والكنعانيون ومما لا شك فيه أن فضل النشر والتعميم لأبناء الجزيرة العربية في هذا الاختراع النفيس لأنهم نقلوه إلى الأقطار الآسيوية كما نقلوه إلى الأقطار الأوروبية فأخذ الهنود حروفهم من اليمن كما أخذ الأغريق حروفهم من عرب الشمال بفلسطين وطريقة الترقيم الحسابية أحدث كثيرا من طريقة الكتابة بالحروف ولكن تقويم الحروف بالقيم الحسابية قديم في الشعوب السامية ولما اختبتوا الأرقام الهندية بعد الإسلام تقلوها وأضافوا إليها علامة الصفر والطريقة العشرية ومن ثم عرفت هذه الأرقام عند العروبيين باسم الأرقام العربية ولا يزال اسم الصفر عندهم زيرو محرفا عن اسمه فيها وصناعات السلم والحرب ويرى إسحاق تايلور أن الأغريخ اقتبسوا نظام الأوزان وسك النقود عن البابليين من طريق الأرميين كالليبيين في آسيا الصغرى وقد كان الأرميين بطون في العراق وبطون أخرى في تيناء وفلسطين فكانوا يمشرون مكتبسوه من وادي النهرين ووادي النيل على السواق وكان الأغريخ على تصار بهم المواني الشرقية من آسيا الصغرى إلى تخوم سينا فنقلوا عنهم وسائل الحضارة والتجارة قبل أن يهتدي إليها أبناء القارة العوروبية لزمن طويل والأغريق ملاحون قدماء في صناعة ملاحة ولكنهم لم يسبق الكنعانيين إلى هذه الصناعة لأن هؤلاء قد عكفوا على نقل التجارة البحرية وأوشكوا أن يحتكروها في شرق البحر الأبيض الى ما بعد ايام الاسكندر ونشأة الاسكندريه واعانهم على تجويد الملاحه كثرة الاخشاب الصالحة لبناء السفن في ارض كنعان وكثرة المحاصيل التي يحتاجون الى بيعها والمبادلة عليها في الموانئ القريبة او البعيدة ووقوع بلادهم على شواطئ بحر تفضى اليه التجارة الاسيويه في ابعد الاخصار وربما تعلم الأغريق صناعة السفن من الكنعانيين أو من البابليين وقد تفيدنا هنا قصة نوح وسفينته لأنها أقدم سفينة ورد ذكرها في التاريخ ولا شك أنها لم تبنى في بلاد الأغريق بل بنيت في بلاد قريبة من بلاد الثورة أو قريبة مما بين العراق وفلسطين وقد وجدت اثار السفن الخينيقية القديمة في افريقيا الجنوبية وقد ذكر هيرودوت رحلات الفينيقيين والمصريين في عهد الفرعون ميخاوس. وكانوا اول من عرف الامم في ساحل افريقيا الشرقي معرفة يقين وانما كان الاغريق يعرفونهم على ايام هوميروس معرفة سماع فاذا كان تحقيق السبق عسيرا اليوم فالامر الذي لا يعسر تحقيقه أن الكنعانيين أو الفينقيين كما سماهم الأغريق توسعوا في الملاحة وإقامة المستعمرات البحرية البعيدة توسعا لم يبلغه الأغريق في الزمن القديم وأنهم إذا كانوا قد اكتبسوا الموازين والنقود والكتابة وأرصاد النجوم وخصائص الأيام الفلكية عن الساميين فليس بالبعيد أنهم تلقوا عنهم دروسا في الملاحة والتجارة وبناء السفن وتوجيهها في البحر على حسب الطوالع والنجوم ومما يلاحظ في سياق الكلام على مقتبسات الأغريق من الدول السابقة في شؤون الحياة اليومية وشؤون الحضارة عامة أن أبو قراث الملقب بأب الطب قد نشأ في جزيرة كوس وأن جالينوس أشهر الأطباء اليونان بعده قد نشأ في آسيا الصغرى وأنهما قد ساح في أرض كنعان وارم كما ساح في الديار المصرية ولا خلافة اقتباس أبو قرات من طب الفراعنه القديم ولكن المعارف التي اقتبسها أهل آسيا الصغرى من كنعان وبابل لا بد أن تشمل المعارف الطبية التي تلازم الحضارات العريقة ولا يمكن أن تستثنى منها بفرض من الفروض وتلك هي خلاصة الحضارة القديمة في كلمات معدودات فلم تكن هناك صناعة من صناعات السلم لم يتتلمز فيها الغريق على أمة من سلالة الجزيرة العربية أو لم يكونوا فيها لاحقين على إثر سابقين على هذا الاعتبار أي اعتبار الساميين جميعا من سلالة الجزيرة العربية يجب أن يعود إليهم فضل الفنون الحربية التي استفادها الرومان من القائد القرطاجي المشهور باسم هيني بين معركة كاني التي هزم فيها الرومانيون بنصف عددهم على وجه تقريب لا تزال محورا للبحث والمناقشة ومرجعا للدرس والتعلم في أحدث مدارس أوروبا العسكرية وهي على هذا لم تكن إلا ثنى من فنون كثيرة فوجئ بها الرومانيون من أساليب ذلك القائد العظيم في نقل الجنود بالبر والبحر والنزول بهم على الشواطئ المكشوفه والصعود بهم إلى قمم الجبال واستخدام سفن مكترة في البحر وابتكار الخطط السريعة لتسخير الحيوان في المعارك البرية ومنه الفيل والحصان ولو شاء المؤرخ أن يعد هنيفال عربيا بحثا ولا يجعلهم من السلالة العربية وحسب لكنت له قرينة من اسمه واسم وطنه وتاريخ ظهوره فإنه ظهر في القرن الثالث قبل الميلاد حين كانت الأمة العربية قد شارفت طورها الحديث الذي بقيت عليه إلى اليوم وكانت في اسمه لهجة عربية كما كانت تلفظ في ذلك الزمان أو على نحو مقترب منها غاية الاقتراب لأنه سمي حتى بعل وهو اسم يرادف نعمة بعل أو نعمة الله وسميت بلدته قرية حداش أو القرية الحديثة فصحفت إلى قرتاش وقرتاج بتعطيش الجيم كما نطق بها الرومان وكان اسم أبيه حامي القرية أو حام الكار بعد تصحيح وتحريف وخلصة ما تقدم أن الأوروبيين تتلمذوا على أبناء الجزيرة العربية في مسائل العقيدة ومسائل الحضارة والمعيشة اليومية قبل أن تبلغ أوروبا مبلغ المعلم لغيره في أمر من الأمور ولا يقدح في هذا أن السمريين سكان ما بين النهرين الأولين كانوا شعبا من شعوب العنصر الآري كما جاء في بعض التقديرات التي تستحق النظر والترجيح فإن المحقق الذي لا تختلف فيه الظنون أن المعارف الفلكية التي وصلت إلى الأوروبيين وبنوا عليها عقائدهم في الكواكب والأيام مضبوعة بالصبغة البابلية سواء في الأسماء أو الصفات وان الكتابة قد وصلت إلى الأوروبيين والهنود من طريق أبناء الجزيرة العربية في أقصى الشمال أو أقصى الجنوب وأنه مهما يكن الظن بالابتكار في أطواره الأولى فالطابع السامي ظاهر على أول مقتبته الأوروبيون من دروس الفلك والكتابة والحكمة الرواقية وبعض أسباب التجارة والملاحة والعمارة وليس في شيء من ذلك ولا في غيره طابع ظاهر للثمريين الأصل والنقل الأصالة قدر مشترك بين جميع الحضارات فكل حضارة أبدعت ونقلت وكانت لها سمة تميزها بين الحضارات العالمية ولم توجد قط حضارة تفردت بالإبداع أو تفردت بالنقل أو خلت من السمة التي تميزها بين سمات الحضارة إلا أن البدعة الحديثة التي نشأت حول الآرية والثامية قد جنحت بالأوروبيين منذ ظهرت فيها إلى اختصاص الحضارة العربية بالنقل دون الإبداع وحببت إليهم أن يميزوا عليها حضارات الأمم الآرية ولو كانت شخصية، بملكة الإبداع والتفكير الحر ولسيما في المباحث النظرية التي يراد بها العلم للعلم ولا يراد بها العلم للتطبيق أو للانتفاع به في مرافق المعيشة لأن تمييز الشرقيين الآريين ينتهي إلى تمييز العنصر الأوروبي في أصوله الأولى وهي الدعوة التي يسوغ بها سيادته على أمم العالمين وقال منهم قائلون إن هذه السمة سمة النقل لازمت الجنس العربي منذ كان له تاريخ متصل بتاريخ العالم في أقدم العصور. فالثمريون سبقوا الأمم العربية فيما بين النهرين وبلغوا شأوا عظيما من الخضارة والعمران تدل عليه الآثار التي بقيت بعدهم ولا تزال فضلة منها كافية لتقديرها أحسن التقدير فلا جرم كان البابليون والكيدانيون مسبوقين إلى حضارتهم فيما بين النهرين ولم يكونوا فيها سابقين ولا مبتدعين ولما تجدد ظهور العرب بعد الإسلام كانت لهم حضارة ولكنها كانت كذلك حضارة منقولة ولم تكن بالحضارة المبتدعة على أيديهم وثبتت سمة النقل باحصاء أسماء العلماء والمفكرين الذين نهضوا بأمانة الثقافة في ظل الدوله العربية فإنهم كلهم إلى القليل منهم كانوا من الشعوب العجمية التي دانت بالإسلام ولم يكونوا من العرب الأصلة وتلك هي الحجة التي يستند إليها دعاه العصبية الأوروبية في تجريد الأمم التي لا تتوشج بينها وبين الأوروبيين واشجة قرابة من مزايا الابداع والتفكير وهذا الكتاب فيما نرى هو موضع الفصل في هذه الدعوة الشائعة أو هو على الأقل موضع الإشارة إلى البيينة الراجحة والبيينة المرجوحة من أقوال دعاتها لأن تمحيص المزايا العربية هو قوام الكلام على آثار العرب في الحضارة الأوروبية وأول ما يجب تشكيك في هذه الدعوه أن نسأل أين هي الحضارة التي أبدعت ولم تنقل وأين هي الحضارة التي يقال عن جميع علمائها أنهم من عنصر محض خالص ينتمون إليه ولا يمتزج بالعناصر الأخرى فالإغريق نقلوا قبل أن يبدعوا وعلماؤهم كما اشرنا إلى ذلك في غير هذا الموضع قد نبغوا في آسيا الصغرى وجزر الأرخبيل وتقلية والإسكندرية وفلسطين والشام وتخوم العراق ولم ينحصر نبوغهم في مكان واحد يقال أنه هو موطن العنصر المحد الخالص الذي لا يشوبه عنصر دخيل ويصدق هذا على الهند وفارس والسين كما يصدق على آية أمة من سلالات الأوروبيين المحدثين ولا شك أن السومريين الأقدمين كانوا سلالة أخرى غير السلالة العربية لأنهم يخالفونها في معدن اللغة وخصائص النزاجية ولكن الجزم بمنشئهم الاصيل الأطيل أمر لا ييسر للباحثين إلى يومنا هذا فقد تباين القول في من حتى قال اناس إنهم من المغول وقال آخرون إنهم من المصريين وقال غير هؤلاء وهؤلاء إنهم أوروبيون منحدرون من الشمال إلا أن القول بأن العرب الذين وفدوا إلى بلادهم لم يبدعوا شيئا غير ما أبدعه السمريين هو محض تخمين وتضمين لأن العالم لم يتلقى أن السمريين أسرا من آثار حضارتهم في حينها ولما اتصلت العلاقة بين بلادهم وما جاورها كانت السمات العربية الظاهرة في معدن اللغة وعادات الاجتماع ومزايا التفكير فلا موضع هنا للجزم بأن العرب نقلوا ولم يبدعوا وأن السومريين قبلهم أبدعوا ولم ينقلوا ومع جهلنا كل الجهل بما أبدعوه وما نقلوه أما في العهد الإسلامي فقد اشتركت الأمم الأعجمية حقا في أمانة الثقافة وكان لفضلائها قصة عظيم في مختلف العلوم والدراسات ولكنها لم تنهب هذه النهضة إلا بعد ظهور الإسلام فيها ولم تكن لها في إبان مجدها القديم فضيلة على العنصر العربي في الدراسات النظرية التي يراد بها العلم للعلم ولا يراد بها العلم للتطبيق أو للانتفاع به في مرافق المعيشة وكل نظر صحيح في هذه المسألة يوجب الشك في السبب الذي يردها إليه دعاه العصبية العنصرية وهو العجز الأصيل في تفكير العربي وقلة استعداده للبحث الفلسفي والدراسة النظرية والاهتمام بالمعرفة والاستطلاع لغير الكسب والانتفاع مثال ذلك الذين جمعوا الحديث في أول حركة الجمع وكانوا من الأعاجم وكان أقلهم من العرب العصراء ولم يقل أحد قط إن العربي تعوزه ملكة الرواية وحفظ الأنساب والأسناد وهو الذي وعى بالحافظه من أنسابه وأسناده ورواياته ما لم يدخل في وعي أمم كثيرة من أمم البداوة أو الحضارة فلابد من الرجوع إذن إلى سبب غير السبب العنصري المزعوم لتعليل القلة الملحوظة في عدد العلماء من العرب الأصلاء في بعض العصور وأدعى من هذا إلى البحث عن سبب غير ذلك السبب أن العرب الأصلاء قد اشتغلوا بالفلسفة والحكمة الأندلس وعلى عهد العلويين وأواخر العباسيين وأن تاريخ الثقافة العربية يشتمل على أناس مثل ابن الهيثم والحسن ابن احمد الهمداني المتوفى عام 334 صاحب كتاب سرائر الحكمة وأنساب حمير وهو محيط بمباحث الفلسفة عن أصل العالم وقواعد المنطق والكلام ومثل ابن النضر القاضي الذي قال فيه أبو الصلط في رسالته عن منجم مصر أما المنجمون الآن بمصر فهم أطباؤها كما حذيت النعل بالنعل لا يتعلق أكثرهم من علم النجوم بأكثر من زائجة يرسمها ومراكز يقدمها أما التبحر ومعرفة الأسباب والعلل والمبادئ الأول فليس منهم من يرقى إلى هذه الدرجة ويسمو الى هذه المنزلة ويحلق في هذا الجو ويصديء بهذا الضوء ما خل القاضي ابا الحسن علي ابن النضر المعروف بالاديب فانه كان من الافاضل الاعيان المعدودين من حسنات الزمان وفي كتب تراجم وثير ولسيما اخبار الحكماء للقصي خلاصات طيبة عن كثير من الفلاسفة والحكماء ممن لم يرزقوا الشهرة في صدر الإسلام وقد اشتهر ما هذا رجال كالكندي ومحمد ابن إبراهيم الفزاري وأبناء موسى بن شاكر الثلاثه محمد وأحمد والحسن في العهد الذي برز فيه اسماء العلماء من الغرباء عن السلالة العربية ولا يذهب بنا البحث عن سبب غير سبب القصور العنصري الى بعيد فإن الاسباب كثيرة مكشوفة قريبة التناول لمن يريد ان يراها ومنها ان العاجمة سبق العرب الى صناعة الكتابة لان العرب كانوا في صدر الاسلام اصحاب قيادة ورئاسة شغلتهم الفتوح وسياسة البلدان المفتوحة عن دراسة العلوم التي يغني عنهم فيها أعوانهم من الأدباع والمرهوسين ومن تلك الأسباب أن الأمم الطارئة على الإسلام كانت أحوج إلى تعلم اللغة والفقه والبحث عن مصادرهما، وإلى الاستمساك في بلادهم النائية بعروة الدين الذي لا تربطهم بالدولة عروة سواه ومنها أن الدولة العباسية قامت على العاجم فقربتهم وتعهدتهم بالمكافأة والتشجيع فأقاموا على البحث والعلم وهم على ثقة من حسن الجزاء ومنها أن عدد الفضلاء الأعاجم هو عددهم بالقياس إلى جميع أفراد الأمم التي ينتمون إليها أما عدد الفضلاء من صميم العرب فهو عددهم بالقياس إلى الفاتحين الراحلين عن الجزيرة العربية وهم قلة صغيرة إلى جانب الذين تخلفوا بعدهم في البادية على نحو من معيشتهم الأولى ومنها أن الجدل والمناظرة من لذات الأمم المغلوبة لأنها تلتمس فيها الغلبة الذي فاتها من جانب السيادة والقيام على العروش فالقصور العنصري سبب لا تلجئنا إليه الحقائق ولا تزكيه عند المنصفين أما ثابت من هذه الحقائق فهو ان الدفعة التي احيت الحضارة في رقعة الدولة الإسلامية فجاءت جاءت من السلالة العربية وان حضانة الدولة الإسلامية هي التي سمحت ببقاء ما بقي من حضارة الفراعنة والاغريق والفرس والهنود، ولولا قوة موجبة في العبقرية العربية لما جاءت تلك الدفعة ولا تيسرت تلك الحضانة وليس كل من تقل على ايد الحضارة الإسلامية عربيا محضا في الأصور والفروع ولكن حسبها أنه لم ينقطع على أيديها فتصلت بفضلها وشائجه بالتاريخ القديم والحديث فحفظت ثراثة الإنسانية وزادت عليه ونقلته إلى من تلاها، وكل حضارة صنع ذلك فقد صنعت خير ما يطلب من الحضارات ومن طلب إليها أن تورث الناس إلا شيئا جديدا من ابتداعها فقد طلب إليها أن تلغي كل ما تقدمها أو هو قد طلب إليها ما يناقض الحضارة في فضيلتها الكبرى وهي فضيلة السماحة والحرص على تراث بني الإنسان وفيما يلي بعض ما حملته من أمانة الحضارة إلى العالم الحديث الطب والألوم أشاد هومي في الأودي سي بمهارة الأطباء المصريين وقال هيرودوس غير مرة انهم كانوا يعالجون انواع شتى من الامراض يختص كل منهم بمرض يبرع في علاجه ورؤية ان قورش ارسل الى مصر في طلب طبيب للعيون والنظار كان عظيم الاجاب بهم كثير الثناء عليهم وكان الاغريق يعرفون اسم ام حتب رب الحكمة في مصر القديمة ويسمونه بلغتهم أموسيس وقد نقلوا عن الطب المصري كثيرا من العقاقير كما نقلوا آلات الجراحة بغير تبديل وتلقى الإغريق شيئا من الطب الكلداني، كما كان في عصوره القديمة مزيجا من السحر والتعويذ والعلاج. ثم دارت دورة الثقافة الإنسانية على أتمها في هذه الصناعة التي يحتاج إليها جميع الناس فاعاد الاغريق ما اخذوه وما زادوه الى المصريين في عهد مدرسة الاسكندريه والى الفلدان والسريان في اواخر الدولة الرومانية الشرقية وكان في ذلك الحين حصة من تراث الادرة وكهانها يتدارسه من يتدارسون العلوم باليونانية او اللاتينية وكان معظمهم يومئذ من رجال الدين واستعان الفرس بأطباء السريان والروم فأنشأوا المدرسة الطبية والمستشفى المشهور بجندي سافور وكان عليه معول الشعوب القريبة كلها في اتمام معرفهم الطبية والتوسع في الاطلاع على فنون العلاج عند سائر الأمم ومن تلاميذه النابهين بين أطباء العرب الحارث بن الذي تعلم الطب في الجاهلية وأدرك الإسلام وقد عرف العرب الطبيب في أقدم عصور الجاهلية على طريقة البداو في مزج الطب والكهانه وعلاج الأمراض بالوسائل البدائية فكان لكل قبيلة عرافها الذي يستشار في كل ما حز بها من الأمور ومنها العلل والشكايات جعلت لعراف اليمامة حكمةً وعراف نجد انهما شفيان وكان طب هؤلاء العرافين يخلط بين الرقي والتبخير وتعاطي الادويه التي تقترن بالعزائم والتمائم والتعاويذ ومع العرافين اطباء مختصون بالعلاج لا يزاولون الكهانه ولا يموهون على المرضى باسم الجن او الاصنام ويعالجونهم بالفضل والكي والحجامة والحمية وبعض العقاقير والعشاب التي تنبت في بلاد العرب أو تجلب من الهند وصين ووصايا هؤلاء الأطباء تدل على خبرة حسنة بتصحيح الأجسام كما قال الحارث بن كلدة من سره البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفف الرداء وليقل غشيان مثاء وسأله معاويه ما الطب يا حارث فقال الأزم يا معاوية يعني الجوع وكان ينهى عن الاستحمام بعض الطعام ويوصي بالتخفف من الديون والهموم وكانت لهم طريقه عملية ناجعه في التماس الدواء لما استعصى عليهم دواء وهي أن يخرجوا المريض إلى طريق القوافل ليراه من أصيب بمثل مرضه ويصف له الدواء الذي شفاه ويبدو لنا ان اشتغال العرب الطويل برعي الماشية قد بعد بينهم وبين طب الكهانة والخرافه وقارب بينهم وبين طب التجارب العملية لأنهم راقبوا الحمل والولادة والنمو وما يتصل به من الأطوار الحيوية وشرحوا الأجسام فعرفوا مواقع الأعضاء وعرفوا عمل هذه الأعضاء في بنية الحيوان نحوا من المعرفة السليمة فاقتربوا من الإصابة في تعليل المرض والشفاء وجاء الإسلام فقضى على الكهانة وفتح الباب للطب الطبيعي على مصر عيد لأنه أبطل المداوات بالسحر والشعوذة ولم يحدث في مكان الكهان طبقة جديدة تتولى العلاج باسم الدين بل سمح النبي عليه السلام باستشارة الأطباء ولو من غير المسلمين. فلما مرض سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع عاده النبي وقال له: إني لا أن يشفيك الله حتى يضر بك قوم وينتفع آخرون. ثم قال للحارث بن كلدة: عالج سعدا مما به. والحارث على غير دين الإسلام. وذكر القرآن الكريم لقمان الحكيم ولقد أتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومنها طبيب أو هي الطب قبل سائر ضروب الحكمة فجعل الإسلام هذه الصناعة نعمة يشكرها من أسبغها الله عليه واتخذها وظيفة معترفا بها ولو لم تكن من أعمال المتدينين لهذا كثر اشتغال المسيحيين بالطب في ظل الدولة الإسلامية ونبغ الأطباء بين نصارى المشرق في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة الغربية تحرم صناعة الطب لأن المرض عقاب من الله لا ينبغي للإنسان أن يصرفه عما استحقه. وظل الطب محجورا عليه بهذه الحجة إلى ما بعد انقضاء العهد المسمى بعهد الإيمان عند استهلال القرن الثاني عشر للميلاد وهو عبان الحضارة الأندلسية. وقد جاء إلى الامتحان في بغداد نحو تسعمائة طبيب على عهد المقتدر بالله، وهم غير الأساتذة الثقات الذين تجاوزوا مرتبة الامتحان. وهي عناية بالطب والصحة لم تشهدها قط حاضرة من حواضر التاريخ القديم.